قد في شرع الهوى ألم النوى وطويت ذكر الضعينين فمن طوى قد ذقت في شرع الحب بِشَرَعَ الْهَوَى أَلَمَن نَّوَا وَالصَّوَايَا لِذِكْرِ الضَّالِّينَ وَالصَّوَايَا ذِكْرَ الضَّالّ عللت نفسي بالرجاء عشية فإذا الصباح فإذا الصباح فإذا الصباح ايضا صباخ بنا يا سين عطفنا عطفنا أنت رجاؤنا يا يا يا قد وثنا أنت شفيعنا من يهفو عن ذكراه ذاك فقد غوى. فالأبى الأيتام أن ترى جاؤنا من يكو عن ذكرى فقد غوى في ظلام الدجى جدي همي لطيبه فلا ينبع ولا جدي يضحلي بآل العبد هل تعرفيه يضمنهم عاداتهم بالسخاء ما يذكرون هم شجار الكرم وأني فرع يغم النظم امي أنا الفاطمة